النشرة الإخبارية. الإخبارية. لَنْ نَنْثَرِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد السادس عشر من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. ستة عشر هالكا ومصابا من البيكيكيه المرتدين في هجين وذيبان اغتيال عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو البداية من ولاية الشام ستة عشر هالكا ومصابا من البيكيكيه المرتدين في هجين وذيبان من البركة بعد التوكل على الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من رصد شاحنة تقل عناصر من البيكيكيه المرتدين في مدينة هجين أمس حيث فجروا عليها عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك سبعة وإصابة ستة من المرتدين كانوا على متنها ولله الحمد على توفيقه وفي الخير بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية حاجزا للبيكيكيه المرتدين في قرية الحوايج بمنطقة ذيبان ما أدى لمقتل مرتد وإصابة آخر وتمكنوا من أسر وقتل عنصر من البيكيكيه المرتدين في قرية سويدان بالمنطقة ذاتها ولله الحمد ننتقل إلى ولاية الصومال اغتيال عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقدشو بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرسة أمنية من قتل عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في حي توفيق بمدينة مقديشون، ولله الحمد، وأخيرا إلى ولاية العراق من ديالة بتوفيق من الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على تجمع للحشت العشائري المرتد في قرية زاقنية كبيرة بمنطقة الوقف أمس، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما، وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين ستة عشر هالكا ومصابا من البيكيكيه المرتدين في هجين وذيبان اغتيال عنصر من الشرطة الصومانية المرتدة في مقديش وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوتي يرفعوا راياتنا فوق الدراب. يا إخوتي هيرفعوا رايتنا فوق الذرا رايتنا فوق الذرا لن ننتهي لن ندحرى لن ننتهي لن ندبرى لن ننفري لن ننفري لن, لن ننتهي لن